انما بالنسبة للقلمسوة مثلا بعض يصلي بدون غفاء وفي ذلك مخالفه للسنة العملية التي ورثناها عن أسلافنا انهم كانوا يغطون رؤوسهم بعمامة دائمة أو على الاقل كانوا يغطون رؤوسهم لأن هذا من المرؤات وقرأت في كتب بعض أهل العلم أن صلاة المرء حاسر الرأس فيها شبه من صلاة اليحون لذلك السنة وأقول ذن العملية أن يكون للمرء غفاء رأس دائم مش نعمل زي ما بيقص بعض الناس إذا تقدم إمام جاب منديل وضوط الجماعة اللي بجمعه العصم دول وبعد ما يخلص طيب شبتوا كده زهقان منه عشان بقى ليش يسكتب بقى الشعارتين اللي عنده لا لا الصلاة ليست من يعني هي أجهة تتخذ تتأخذ زعل من دين تصف مقتضى يكون لشعرك لرأس غفار رأس وغفار الرأس من الزين غفار الرأس من الزين بالذات الأصلع ولا حتكون البقاء للأصلع ها؟ أما بالنسبة للخط المسدود على الأرض فكلت قبل ذلك وهي مثالة ايضا اختلف فيها علماؤنا المعاصرون فذهب شيخنا ابو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله الى بدعيه بهذا الامر وارى انه الحق وذهب شيخنا حضره الله شيخ محمد صدق ولم اسمعه منه ولا تحدثني شيخ محمد عنه انه كان يقول بمشروعية شد الخط على الارض ويرى أن ذلك من المصالح المرتفة ولا يعني أرى ذلك من المصلحة المرتفة لأن سد الخص كان مقدورا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم شد الخص على الأرض المقصود منه تسوية الخص وتسوية الخص من مهمة الإمام من مهمة الإمام وهذه البدعة بدعة حديثة جدا عمرها أقل من عشرين عام عمر هذا البدع أقل من عشرين عام ولو قام الأئمة بمهمتهم في تسويات الصغف كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعل ثلاثائه بعد ذلك ففي البخاري من, ح... من حديث أظن ابن عباس أقول أظن حتى لا نفع في ما يعني نبهناكم عليه. المهم هو في حديث صعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليش من حديث ابن عباس انما كان ابن عباس صلطا في الحوار، لكن نسيته مقرج للتابع يعني آه قال آه كنت بين ابن عباس وعمر بن الخطاب ليلة صعن او في اليوم الذي صعن فيه نتكلم وكان عمر ارسل رجلا يسوي الصفر فلما أعلمه أنه سوى الصفوف استقدم فكبر فما هو إلا أن فرأت حتى قال ضربني الكلب أو اكلني الكلب فإذا نفت من كده العمر بن خطاب أرسل من يسوي الصف فإذا الإمام إما أن يسوي الإمام الصف وإما أن يرسله أحدا يثور الصفة نيابة عنه المهم أن تفوية في الصفة من مهمة الإيمان لا ظهر هذا الصفة المسلل خط على الأرض إلا بعد أن قال الأئمة وقفاء للمسلل التقيم ورحمة الله يجري قفاء للمسلل التقيم والثو ما إزاق يقول إني أراكم من وراء ظهري ها؟ لا لا تطلق سهوه حتى يعني تسوي الصف وفي مشكلة كبيرة وهي إن الجماهير لا تسلم للأئمة بذلك يعني مثلا لو نحن تسوي الجمعة المهار وأراد الإمام أن يسوي الصف أو أرسل من يسوي الصف هاي يجيب أبي يسوي الصف هاي يجيب له حوالي عاصر ربع شاعة ممكن بقى تهيج الدنيا وكثير من المصلين يعترضون يعترضونه لطعنه والكلام ايه اللي ممكن يفعل في هذا؟ هادئة فالجمائية لا تساعد طيب كيف نتغلب على هذا الخلل في الصلوات العاديه كل الائمه يعني يعني يعني المصلين الصلاة عليهم اقصى ما يمكن ان توافل صبح اربع خمس صفوف مزل من السهل فيه دقيقة اقل من دقيقة ايه تستوي وتمر فيه من الصفوف وصنبه حلال أعصاب المصليين عايزين بقى الامام برضه كل وقتها مش فاهم حاجه يوم يجي يمر من قدامهم الوسط ليه لاطراتي أصابعه فاضعله ويلاقي على الدرشه ده صار له شويه كويس هات الصف من عود يعني هو اللي طالع عشان يعود الصف طب ليه المفروض ان انت تسوي الصف من الفاع وامشي بتعدي ما تبصش للصف ده بص للي على شمالك وطوي فص على العتب وكلي قعوبهم كلها مستوية مع بعضها ليه لان الناس كلها ظهرها وإنما بطنها مختلف فهذا بكر وهذا جلد على عض لا يستويان مثلا مش كده وهذا رجل طويلة وهذا رجل قصير فانت لو عايز تتوي فص بعد الصباع ده فخلي الرجل قدام والرجل بكرش وارا يبقى إيه إنت العوابت الصاف إنما توجدينهم إزاي إنك إنت تعدلهم على العقل من خلص خلاص كده يبقى مثلا هو أكت جفيقة واحدة المصلين دول اللي يصلوا الظهر والعقل والموجود مش هم الحشو التاع صلاة الجمعة لما يتعودوا إن الإمام وقفهم على ما يتوى الصاف أول ما يجي يقف صلاة الجمعة فهم متعودين بقى فالإمام بقى يتدي يتوى الصاف فلا يمكنه خلص كده يبقى نتغلب تغلب على المساله دي ان احنا نلتزم بتجهيه الصف الصلاه العاديه حتى تصير هذه يا ما مساله عند جماهير المسلمين اذا اذا هذا الخط انما كان بسبب اهمال الائمه للايه اهمال الائمه لتصغير الصف نجم ايضا عن وجود هذه البدعه او هذه البدعه نجمت عن جهل كثير من الائمه الذين يصلون للمسلمين بأحكام الصلاة فمن جملة جهلين بأحكام الصلاة افتتاغتهم لمثل هذا الخط حتى أن الإمامة قد يتقدم إلى الصلاة وهو لا يدري الحكم الشرع إذا نابه شيء في جوهر الصلاة يعني مثلا واحد من هؤلاء اللي بتعزم على بعض في الصلاة كأنها عزوم تفضل يا فرعون بالله تفضل وشد بعض وخلاص يتفضل بعد شد يقف في لو مثلا تذكر هذا الرجل إن هو لم يتوضا وهو يصلي فماذا يفعل تضطرب الصلاه كلها لو انه مثلا احدث وهو يصلي ماذا فعل لا يدف ماذا يفعل بيطلع جماهير المسلمين في اشكالات مثلا صلى الظهر خمسة ماذا يفعل صلى الاربع ركعات وراء راحت ماذا يفعل نزي تكبيرة الاحرام ماذا يفعل هذه الاشياء كلها ممكن تعرض خمسه الصلاة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم قل الأحلام والنهى كلمة ليليني يعني يكون ورايك وأخطأ من ظن أن معنى الولاء هنا أن يكون في الصف الأول لا لو احنا في هذا المسجد في الصف الأول طويل وفي واحد وقت في أول الصف من هنا فهل هذا الرجل يعني كان على الولاء ليس على الولاء كلمة ليلياني يعني كن وراي لماذا قال ليلياني من اجل السلام والنهار حتى اذا ناب الامام في صلاته ما يعودش يدور من الكويت المصلين ودرجاره من الصف الرابع على كان حطه لان هو فات؟ لا لا تكلفون هذه المشاقة يبقى الناس اللي فهمين والناس اللي عارفين الصلاة يكونوا عوّل ناب قلب الامام في الصفح الرابع ليه حتى اذا نادى الامام شيخ الصلاه يقوموا لما الامام بدون ما يعملوا صلاه اشتريت زي ابن الجوزي مثلا بيحكي بيقول ان مره واحد صلى فتذكر ايمانا صلى فذهب على غيره فجذب الرجل الاول من الرهات على طول وراح اتوضا ويجي الراجل واقف مكانه اتكلمت الله سبحان الله مش واخد باله الموضوع فشدوه